ثلاثة، استمع على الكلمات التالية، ثم اكتبها في الفراغات المناسبة، كما في المثال حقيبة دفتر قلم رصاص أقلام ملونة قلم حبر جاف ممحات مبرات دفتر الرسم الوان مائية شريط لاسق شفاف ملف مقص ثقابة الورق دباسة الورق